سلامات سلامات سلامات سلامات على حسب وداد قلبي يا ابويا ضيعت عليه عمري يا ابويا حكايات, حكايات حكايات حكايات على حسب وداد قلبي يا بوي على موال موال الصبر هدا من يوم الحب مغان ولا عمري يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني ما تقرب لي نحباب موال الصبر هدام من يوم الحب مغام ولا يا عين يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي ما تقرب لي احباب موال موال الصبر هدام من يوم الحب مغام يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي ما تقرب لنا احباب وانا صابر على المأسوء يمكن يرجع لي في يوم وانا صابر على Hacayat, hacayat, hacayat Hacayat, hacayat hisbi, hizmi حسب الرحمه يودي ما يودي الريح يودي وياها نمش نمش ولا يدي على حسب ما يودي ما يودي يودي ويا على حسب الريح ما يودي الريح ما يودي الريح ما يودي وياها انا ماشي ماشي ماشي ماشي ولا بيان لي ما عرفش كنت مروح ولا امتى الهوا لا بالمكتوب ولا حرض أبات مغلوب لا حسلم بالماكتوب ولا حرض أبات مغلوب وحأقول للدنيا دنيا أنا راجع أنا راجع أنا راجع للمحبوب لا حسلم ولا حرض ابات مغلوب لا حسلم بالمكتوب ولا حرض ابات مغلوب وهقول للدنيا دنيا انا رغا انا راجع انا راجع, راجع لله لا حسلم بالمكتوب ولا حرض ابات مغلوب حسلم بالمكتوب ولا حرض أبت مغلوب وحقول الدنيا يا دنيا أنا راجع أنا راجع أنا راجع للمحبوب ونغني أغاني جديدة مليانة حكاوي سعيدة Nizlet o bil fırpa ya, ve öyle this